شبكة مزامير آل داود تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعوا ومشاهدوا فعاليات جائزة دبي الدورية بدورتها السابعة عشر أقدم لكم الآن هذه الفقرة المميزة وهي عبارة عن لقاء مع حافظ من ذوي الاحتياجات الخاصة يحفظ, يحفظ القرآن حفظا عجيبا لأرقام الآيات وعنده امكانيات حفظية مذهلة سنجري له اختبار الآن ونتعرف على الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الحافظ إحسين عدنان صبري العبدلي وهو من مواريد عام 1983 وهو من مواريد العراق من مواريد مدينة الفلوجة إحسين الذي جارس أمامكم ورد وعنده تلف في خلايا الدماغ وعنده إعاقة دماغية لكنه وبدون أن يعلموا أحد اكتشف أهله فجأة أنه يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو ابنه خمس سنوات لما بلغ عمر خمس سنوات وجدوا أنه يحفظ القرآن كاملا ما أحد من أهله علمه ولا ذهب إلى المدرسة ولا جلس على شيخ اكتشفوا أنه حافظ لكتاب الله عز وجل الآن أود من الأخ المخرج أن يركز على هذا المصحف الذي أمامي وسأسأله بعض الأسئلة مباشرة من المصحف ولولا أن وقت اللقاء ضيق جدا كان عندنا يعني يفترض أنه حتى نجعل الجمهور يسأل الأخ حسين أسئلة مباشرة حسين سلام عليكم عليك حسين سأسألك بعض الأسئلة وأريد منك إجابات في قولي تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا يمحق الكافرين هذه الآية رقم كم 141 141 لأخ المخرج لو يشير إلى المصحف 100. 141 طيب آخر الصفحة شو يجي عندنا آخر الصفحة فأتهم الله ثواب الدنيا وحش للثواب الآخرة والله يحب المحسنين طيب الصفحة اللي بعدها لو يتبع معي لأخ المخرج الصفحة اللي بعدها نهاية الصفحة أي كلمة تعملون تعملون طيب الكلمة التي تقابلها في الصفحة يجمعون يجمعون الكلمة التي تقابلها في الصفحة البعدها قدير طيب أور الصفحة وما أصابكم أور صفحة بداية الصفحة ها. لا أور صفحة نفسها ليس صفحة البعدها وما أصابكم هذه وما أصابكمما التقال جمعان طيب وما أصابكم يوم ما التقال جمعان هذة و... ويظن أن أسألوا الأسئلة اللي بعدها طيب نهاية الصفحة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل طيب احسب معي الآن من قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا لقد سمع الله هذا أي رقم كم 181, 181. نهاية الصفحة وانتصبر تتقف ان ذلك من عزو الأمور أي رقم كم 186 طيب الصفحة اللي بعدها بداية الصفحة فانقلوا بأنمت الله من فضل بداية الصفحة وإذ, وإذ خذ الله ميثاقة أرقم كم 187 نهاية الصفحة آخر كلمة المعاد أرقم كم 194 شاء الله عليك طيب ننتقل إلى موضع آخر ننتقل إلى موضع آخر قال ربنا ظلمنا أنفسنا لو المصور يظل على المصحف نعم قال ربنا ظلمنا هذا يا رقم كم؟ 23 عراف 23 عراف طيب الآية اللي بعدها؟ يا بني آدم يخذوا زيتكم تلك المسجد لا ما افتهم الشؤال هو صور الصفحة اللي بعدها طيب نهاية الصفحة؟ إنهم كانوا كافرين آية رقم؟ 37 طيب الصفحة اللي بعدها؟ مهتدون طيب الآن رح أسألك شؤال أريد الكلمات الكلمات التي تأتي متتالية ركزوا معي وإن يريدوا أن يخدعوك نهاية الآية فكر شنو فكر ما قدت وحلانا طيبة طيب أنا أريد كلمة كلمة الآية اللي بعدها تختتم بكلمة شنو عظيم لأ اللي بعدها حكيم حكيم بعدها الصابرين بعدها طيب سأسألك الآن نمط آخر من الأسئلة وأنا أسميح الجمهور عذرا لضيق الوقت سنقسم الأسئلة إلى جلستين هذه الجلسة وجلسة أخرى بإذن الله تعالى طيب سأسألك نمط آخر من الأسئلة كلمة مصر كم رواردت في القرآن خمس مرات ذكرت طيب ممكن تعددها إهبطوا مصران هذه أي كم من سماني خستماستين بقرة شاء الله طيب الموضع الثاني علي سلمكم لكم مصر ما شاء الله الموضوع الثالث مقالي شراه من مصر وردها كلمة و. ما شاء الله الرابع ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين الأخير بمصر بيوتا ما شاء الله طيب كلمة محمد كم مر وردها في القرآن أربعة أربعة شنو هي وهم وحد رسول قد خذ مقالي رسل واحد الثان ما كان محمدا أبا أحد برجالكم ممتاز الثالث بما نزع على محمد وضحكم ربهم هذا يا رقم كم؟ آية 2 صوت محمد ما شاء الله عليه طيب الموضع الأخير؟ محمد رسول الله يا أي رقم كم؟ أين بينهم طيب أول كلمة أول موضع في يا بني يا بني وين جاءت القرآن؟ صوت البقرة آية 40 ما شاء الله عليك اللي هي؟ يا بني إسرائيل كلمة التي أعطيت عليكم طيب وهم لا يفرطون ما شاء الله عليك طيب. يا أيها الذين آمنوا أول موضع في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا ما شاء الله عليك آية رقم كم 104 البقرة إنما حرم عليكم سورة البقرة والنحل يا سلام الموضع الأول آية رقم كم 173 البقرة والموضع الثاني 114 النحل يا سلام ممتاز طيب كلمة بجهالة كم مرة وردت في القرآن أربعة اللي هي النعام أربعة ممتاز اللي بعده الحجرات آية ستة ممتاز اللي بعده النحى المية ممتاز اللي بعده النساء سبعة يا سلام عليك طيب بس لك آخر سؤالين لضيق الوقت أن هذه المقابلة وإن شاء الله نعد الجمهور الكريم بمقابلة أخرى بإذن الله تعالى وذلك الفوز العظيم كم مرة جاءت وذلك هو الفوز العظيم في القرآن مرتي النساء والتوبة يا سلام عليك طيب. آل عمران كم مرة ورد هذا اللفظ في القرآن ثلاث مرات اللي هي؟ إذ قالت ورد عمران الرب أن نزلته لك والثاني أن اصطفى أدم ونحل وإبراهيم والعمران آل العالمين والثالث ومن التي حصلت فرجها ما شاء الله طيب آخر سؤال كم مرة وردت ألف لام ميم في القرآن مذكو ست مرات اللي هي البقرة البقرة آل عمران آل عمران عنكبوت عنكبوت الروم الروم لقمان ما شاء الله السجدة بزاك الله خير إذن سأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يحفظك بالقرآن الذي تحفظه وأنتم أيها المشاهدون الكارم نلتقيكم في جلسة أخرى ونعيدكم بلقاء آخر أكثر طولا من هذا ومع اختبار آخر مباشر مع الحافظ حسين عدنان العبدلي في الجلسة القادمة نحاول أن تكون أسئلة من الجمهور الكريم تسألونه أسئلة مباشرة وصل الله عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين